من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة في رجب بالتحديد في شهر رجب وهو في آ خ ر ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة ل أ ن قومه من بني هاشم من ثقل في قريش من حيث ثقل هم ثقل وهم سادات قريش وقادتها هذا معروف ولقد ظهر في قول أ ب ي طالب في قصيدته ولكننا نسمو الكرام ل س ا د ة بهم نعي ا ل أ ق و ا م عند البواطل يعني هو يعترف هذا وسائط كانت في لؤي بن غالب ن ف ا ه إ الينا كل صقر حلائل يعني هو يفتخر بعظم نسبه في قريش وهذا ح ق ي ق ة إ ن الله اصطفى قريشا من كنان ة واصطفى كنانه لولد اسماعيل كله واصطفى من ك ن ا ن ة قريش واصطفى من قريش بني هاشم و ا ص ف ا ن من بني هاشم لما لا شك فيه أ ن ا ن س ا ن كان في منعه من قومه لما ر أ ى عليه الصلاه والسلام أ ن ه في م ن ع ة من قومه أ م ر أ ص ح ا ب ه أ ن يهاجروا إ ل ى أ ر ض ا ل ح ب ش ة لكن أ ح ك ي لك ص و ر ة من صور ما ي ج و ر في المجتمع المكتب بمفرداته ا ل ب س ي ط ة يعني خبان م ن ا ل أ ر ض رضي الله عنه ي أ ت ي إ ل ى رجل وكان قينا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 فقال العاص إ ذ ا كان يوم ا ل ق ي ا م ة التي تؤمن بها وتزعمها س أ ع ط ي ك حققه في ا ل ق ي ا م ة ف أ ن ز ل الله قول تعالى ا ف ر أ ي ت الذي كفر ب آ ي ا ت ن ا وقال لاتين مالا وولدا أ ط ل ع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول و ي أ ت ي ن ا فردا ف ا ل ص ر ع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 قال يا ابن أ خ ي ت ع ا يا ب ن اخوه لان ع ت ب ة يرجع إ ل ى عبد شمس والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يرجع إ ل ى هاشم وهاشم وعبد شمس أ خ و ا ن شقيقان ي أ ش ق ا ء عبد شمس وهاشم أ ش ق ا ء من هاشم خرج وسلم ومن عبد شمس خرجت بني ا م ي ة كلهم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 ولو اردت ان ل يكون ن ا ك حاسين ان يكون ه ا ك شيء يكون هناك حاسين ان يكون ه ا ك شيء و ن ا ك حاسين ان يكون هناك حاسين ان يكون هناك حاسين ا ل يكون هناك حاسين ان يكون هناك حاسين ان يكون هناك ا س ي ن ان يكون هناك حاسين ان ي ك ق ن هناك ح ن ان يكون هناك حاسين ان يكون هناك ح ي ن ان يكون هناك حاسين ان ي ك ن ه ا ك ل ا س ان ي و ن هناك حاسين ان يكون هناك م ا ن ان ي ة و ن هناك ح ا س ان و ن ه ن ا ا س ي عتبه يدعو في فم النبي حتى لا يتم وناشده الله والرحم ي لان دخل سيد بنفسه وخرج وكان عاقلا بالمناسبه عتبه كان عاقلا والذي قال عنه صلى الله عليه وسلم يوم بدر إ ن ي ط ي ع صاحب الجمل ا ل أ ح م ر ي ر ش د أ و يرشد هو عتبه كان كبير م س ل م ورجل أ ص ي ل ومات على كفره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 وكان يتمنى أ ن ي ه د ي ه هذا إ ل ى ا ل إ س ل ا م ولكنه مات على كفره كما تعلمون فعتبه ذهب إ ل ى قريش لما ر أ و ه ر أ و ه منتقع اللون لونه زاد يتغير فقالوا لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به فجمع قريش في أ ن د ي ت ه ا وقال يا قريش فقد سمعت ك ل اتركوه م محمد ان يكن ب ي ا و أ ظ ه ر ه الله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 و ع ك ن كثير من الناس يعيش ي ق و ل و ن ا ن ن ب ل غ ا ل د ع و ة م ا يستطيع يعرف ان نفهمهم و و ا ش ن و ا شنوه و ا ل ن ا س ي ف ك كيف ر دراسة الشعوب و م د د ى ب ع ه ا وقربها م ن ا ل إ س ل ا م م ل ع ر ف ة ا ل م د ا ا خ ل ل م ن ا س ب ة للدعوة ا ل ل علم إ س ا م م ي ة ف ق و د ف ي م ج ت م ع ع ا ا ت ت ن ي م د ا ل د ع ا فقط ق على و ة ما م ي ح ل ن من دعوة و ه ذ ا صحيح ولكن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 لما نتعمق في السيره قليلا ستجد النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يدخل مكة إلا تحت ظلال يستفيد أن من ه يستغله وأن ل ص ا ل ح دعوته و ف ي هذا د ليس ل على الدعاة الاضطهاب ل عند أن ي لهم أ ن يخضعوا ل ل أ ن ظ م ة ا ل ف ا س د ة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 وكان كتابي ا ولم يدفعوا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم ل إ ى النجاشي ب ا ع ت ب ا ر النجاشي مؤمن إ ن ب ا ع ت ب ا ر ه م ل ك عادل لا ي ظ ل م ع ن د ه أ ح د خرج ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم إلى ا ل ح ب ش ة كما استفدنا في الدرس الماضي وقلنا أ ن ه م كانوا ق ل ة لا يتجاوزون ا ل ب ض ع ت عشر شنو رجلا ومعهم ق ل ي ل من النساء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 نرسل ق ص ة م ض ط ر ب ة م ر ة يقولوا ارسلوا قاله و م ر ة يقولوا قريش سمعته ارسلوا ما قاله والشيخ من احترامنا الجليل له الشيخ ابو بكر الجزائري في هذا الحبيب يا محب رجح ر و ا ي ة الحاخب بن حجر ب أ ن الشيطان أ ل ق ى هذا على أ س م ا ع قريش المهم قريش ت ج د هذا متفق عليه سبب السجود عندي ق و ة ا ل ق ر آ ن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 لما ن وقفه قبل م ا يطلعوا فعمر قال ل م ا ش و ي لما قالت يعني غلبتمونا على د ي ن ي وقهرتمونا في أ ن ف س ن ا تركنا لكم الدياره وخرجنا فقال لها عمر رضي الله عنه قال لهم شنو صحبكم ا الله ف ر أ ت في كلامه نوعا من ل ق ة ولوع من اللين على غير لهجته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 من الحرم يعني انت لو و ق ب ت فيه وبيصلي في الحرم ما شارع ا ل ج ي د ة جنب المحله دي م ك ت ب ة ا ل م ك ت ب ة دي حيث ولد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ت ع م ل ت م ك ت ب ة إ س ل ا م ي ة الان هي م و ج و د ة في م ك ة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في م ك ة وكان جيرانه من بني عبد ا م ن ا ف واحد اسمه ع د ي ا بن الحمراء الثقفي وابن ا ل صدى ا الهزلي وعقب أبي والحكم ابن أ ب ي م ع ي د و الحكم ابن أ ب ي العاص و د ل وحيد ا ل أ س ل م و د ه أ ب و مروان ابن الحكم من بني اميل وحيد ا ل أ س ل م وعقب ابن أ ب ي م ع ي د و أ ب و ل ه ب كان يضعون ا ل ع ج ر ة وشوف ا ف إ ذ ا راد أ ن ي خ ر ج جيشه ا ستاعد حتى يحمل عفا و و ز ي ح ويقول أي ج و ا ر هذا يا بني ا ب د منا ف أي ج و ا ر هذا يا بني ا ب د م ن ا ف الأذى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 ا ذ ك ت ب لو ع ر ي ض ة و ل منقاله ازل بكذا فقال له انا ما اجاي نفسي م ظ م قدرده يا أ خ ي في ناس يفخليك م الكلام ويعظمك شفتك ي ف لكن ا ل ح ك م ة غ ل ا ب ة والعقل حاكم النجاشي ده حاكم جدا ب ا ل م ن ا س ب ة وهذا من ا ل أ س ب ا ب التي دعت التي وفقته ل ل ه د ا ي ة هداه الله أ و ل ا و آ خ ر ا ق ا م و ق ل ّ ه م وهم ب أ ر ض ك ف ق ا م التفت إ ل ى ا ل ب ط ا ر ق ة مد ا النوم قال ما ترون قالوا أ س ل م و ا هؤلاء أ ه ل الحرم وهؤلاء ثقلوا العرب ا ج و ك دينه قريش قريش م ك ه جل ثقل العرب و أ ن ت لا ق د م لك بحرب العرب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 و ب ص ل ة الرحم و بحسن الجواري و بالكف عن الفواحش ي خ و ا ن ن ا الابجديات ا ل أ و ل ي ة التي قالها جعفر في ديارنا في عصرنا هذا م ن المسلمين قد تكون مفقوده الجوار و ص ل ة الرحم و الكف عن الفواحش دي ذ ه كانت بديل يعني الجارده السيده الجار من ع م د ا ل ه ا ل ج ا ر د ة م ل ل ي وما في ا ل م د ي ن ة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 حتى أ ن البطارق ة بلوا صحائفهم من البكاء الذي نزل على الصحائف والغريب يقول أ ه ل السير لم يكن صوت يعفر جميلا يعني من ا نوع الـ الـ في زول ي ج ر ا صح لكن ما ب ي شنو ما ب ي د ر يتغنى ك و لكنه كلام الله يؤثر ما فيه شك لا كلام الله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 وهذا الموقف يعتبر من أ ع ظ م المواقف ل أ ن ه كان له أ ث ر كبير حتى على, على النجاشي في ا ل ح ب ش ة وعلى سير ا ل أ م و ر ا ل ب ط ا ر ق ة كانوا يؤمنون بهذا الاعتقاد الفاسد ويبدو أ ن النجاشي كان ذا ف ت ر ة س و ي ة و أ ن ه كان في دواخله يحمل ا ق ض و ا ل ت س ا ا التي ربما يحملها ؤ ل كل ت ن ص ر ا ن ي و ل ك ك ن ه ا ن في ظاهره و ش ك ل ه نصرانيا م ت م ا س ك ا في ظاهره باعتبار هذا هو أن ا ل د ي ن ا ل ذ ي يعرفه فقال إ ن ه م ي ق و د و ن في عيسى وفي أ م ه قودا عظيمه قال م ا ا ل ذ يقولون ت في عيسى فقال نقول أ ن ه عبد الله ورسوله وهنا أ ن ا عندي يعني ا ل م ر ح ا ة ا ل أ و ل ق و ة عمري بن ا ل عاص زوجي ر عايش في م ك ة معناها عارفه ا ل إ س ل ا م و ع ا ر ف ا ل ن ص ر ا ن ي ة وقام جاب موضوع بفتن و الاثنين ا ز ل و ما فهم ح ا ج ة كويس من ا س ج ر ي ح ت ر ا ح د ن معلش ه ل ز و ل ده فهم ا ل إ س ل ا م يقول شنو في عيسى والنصارى يقول و شنو هذول غير عادي والله اخوان عمرو بن عاصبه رضي الله عنه شخص غير عادي يخي يكفي خ ي ي انو يسلم ي ح ت ف ى به لما أ س ل م احتفى به شفت كيف و أ و ل ما أ س ل م وهو حديث عاد ب إ س ل ا م في ذات السلاسل في ا ل س ر ي ة أ م ر ه على أ ب ي بكر وعمر مرق هو أ م ي ر ه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 وكان لوالدي عم النجاشي أ خ له ت س ع ة من الذكور فاجتمع عقلاء ا ل ح ب ش ة قالوا لو أ ن الملك ا ن ت خ ل إ ل ى ولد ملكنا وليس له غيره ومات ان د ك ر ملكنا ف أ غ ر و ا عم النجاشي بقتل أ ب ي النجاشي قولي لذا اقتل اخوك ع ش ا ن الملك ا س ت م ر ت س ع ة دين أ ي يزول لحد ما يجيب دورته ع ل ح كتابه ا اثنين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 فرجعوا وقيل أ ن ا ل م س ا ف ة كانت ب س ي ط ة ق ا ل و ه أ خ ذ و ه وجاءوا به و ن ص ب و ه ملكا قال النجاشي والله ما أ خ ذ الله مني ر ش و ة حين رد إ ل ى يملكي هذا سبق ا ل م ق ى ان و ن الشيء العجيب إ ن ه العربي الذي أ خ ذ و ه منه جاءوا و ك ا ل لهم اعطوني حقي ما هم اداه وشعر ا ه د ب ن و ن هاي بدون يا د ي عبو ل هاجر غلب هو ه فقال ا ولبس ى ملككم دخلوا على الملك ت ب ي ن ل أ ن ه زل وغايه غلاء ويجي خدت هاصرتي ولابس فكيف ا تتعلم ي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 النجاشي قال عنه الذهبي هو صحابي من وجه و تابعي من وجه ل أ ن ا ل ص ح ب ة من شروطها اللقيه و لم يلق النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و من شروطها المعاصره و قد عاصر مؤمنا فبعضهم يعده تابعيا و بعضهم يعده صحابيا فالنجاشي قال لهم والله ما أ ح ب أحب أ ن دبري دبر ي ا ل د بلغتهم ر ب الجبل ذهبا من اتباع هذا النبي وفي د و ا ي ه لولا أ ن ا ما فيه لكنت الذي يحمل نعله ويحمل ادواته والنجاشي اسلم حتى, حتى كان يرى في قبره النور أجمع أهل على أن على قبره السير النور كان يرى في تخيط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 ف ل ن ي ق د سببت ان ب أ خ ي ه سبا ا ف ح ش ك و أ س ل م حمزة بعد ث ل ا ث ة أيام أ سبب ل م عمر ن خ ط ا ف ي ا ل الثالثة س ن ة ا ل ه ج ر ر ة ا ل ولكن ا ا ي ت ت ق و ع يقول أنه ك ان أ ر ب ع يكون ن هناك ا ر ب ب فاحشه ل ولكن يكون س ا م ن ا ل ن سبب ا ء و ا ل ر ج ا ح ش ه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 م ع ظ م ة ض ع ي ف ة غير أ ن ه ا تضافرت و... و... وثبتت في كتب أ ه ل السير فلم يكن من مناص إ ل ا أ ن تحسن أ ن ترتقي إ ل ى د ر ج ة ش ن و الحسن كان عمر ضلعان في طريقه إ ل ى دار ا ل أ ر ق ب بن ا ل ا ر ق فلقيه مسلم من بني عدي من أ ه ل عمر بن خطاب اسمه ه من المستخفين أ ش و ف السائل ا ل م ش و ق ر ا ل م ش و خ الجعد ما بدا ي ج و ل و ن المسلم اخوان تتخيل لحد س ن ة سته زول بدر وانا م س ل م م ا ي ه ل ن ا ل ي س ل م يجوب الدس يخشو يتعبد و ا يمروه يمروه ك أ ن ه ما م س ل جيل ل م م م ا ش و خ المشوخه خلاص فروه لقيه ن ع ي م ا بن عبدالله النحام النحام ده من بني عدي أ ه ل عمر الخطاب قال إ ل ى أ ي ن يا عمر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 و ب د أ يلين ثم أ ر ا د أ ن ي ق ر أ ما في ا ل ص ح ي ف ة فمنعته خشيت وكانت ه ا صوره ط ا ه فخشيت أ ن يمزقه فحلف لها باللات و ا ل ع ز ة و ب ا ل آ ل ه ة حلفا مغلظا أ ن يعيده ذ ا الكلام إ ل ي ه ا فلما ق ر أ الم اقل و لك أ ن ا ل ق ر آ ن فعله وقوته و ت أ ث ي ر ه في النفوس ل أ ن ه كلام خالقها وباريها باري النفوس ف ت أ ث ر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 وقال مرحبا قال جئت أ خ ب ر ك أ ن ي ت ب ع ت محمد و امنت بالله هؤلاء مشاكل مليون ن يوم مرد ا س مشاكل جاهل و صالح مشاكل ع د ي بس أ ب و جهل جاليه قبحك الله و غلق الباب ق ف ل الباب مخدمس زي داوود العمل حياتك ا ج ة بس في الباب لكن ب ت ق و ل ش و يعني هل تربط يعني و ل ا دقو ولا كيف